جدد العهد وجنب الكلام إنما الإسلام دين العاملين جدد العهد وجنب الكلام إنما الإسلام دين العاملين وانشر الحق ولا تخش الطغام فبصدق العزم يعانو كل دين فبصدق ناظميانو كل دين ستيج الاسلام هيا نتفانا في الجهان كل والد وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه أين كانوا إخوتي وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه أين كانوا إخوتي مصر والشام ونجد وربا مع بغداد جميعا أمتي بودادا جميعا امتي فتيه الاسلام هيا نتفانى في الجهان فتيه الإسلام هيا نتفانى من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلا برئ الإسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلا ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أو لتلفظنا الحياة فلنجاهد Al-Islam hiya Nata ينقصنا سيح ونار إن بالإيمان تندك الجبال لا تقل ينقصنا سيف ونار إن بالإيمان تندك الجبال وقديما لذا كسرى بالفرار خوف يا قلال فيتي نتفانى في الجهاد فيتي الاسلام هيا في الجهاد لنرى القران هديا ساطعا في كل سجل الفتيان عهدا صادقا أنهم للحق والعليافدا سجل الفتيان عهدا صادقا أنهم للحق والعليافدا بارك اللهم هذا الموثقا واستعدت قدنا يوم الندى واستعدت يوم الندى فتية الإسلام هيّا نتفانى في الجهات فتية الإسلام هيّا نتفانى في الجهات لنرى المرآن هديا ساطعا في كل وق لنرى المرآن هديا ساطعا في كل لنا رجل